لو اردنا ان نتخذ له ولاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض